لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على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 ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 كفاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من منييمنا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فَأَكْثَرُوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن كل بالمرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون وَتَأْكُلُونَ التراث أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جما، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءً Vol mala con sofa يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أية النفس ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي